إن, ان زيداً قائم وعمرا او عمرو ماضيا امرئ لك ان زيداً قائم, قائم ان عمرو له امر ان حفظك لنصر زيدان زيد هذا سيدنا ما شوف كتب على ان زيد القائم ان اايم الخبر ان عمرو مرفوع على ان ترتفع على على الذي ان زيداً وعمرا وربى ان زيداً قائم وعمراً تقولوا انوا عمون جالسون لا مجانوا زيد قائم ما هم نعم يا زيد يا شيخ ما زيد ما شو ما سوقكم ما سوق ان زيداً قائم وعمراً ا ورض غير جائسون مد ايش هل يقولون رب ان زيداً قائم وعمراً انا تقبلت خطأ لا ما عندنا خبر خبر قادم خبر, خبر اخر لا ما لقيت ما جانا لقى شيء خبر وقت اه تماما وايضا لا استنى استنى لا لا ما طول مو استنى لا, لا, لا شكرنا درس <تصفيق> ان زائدا قائد سمعه على المنشخ قائم قائم العام لا ايه مكسود يجوز على ان معطوق على محل لان نصر زين قائم وعامر هذا اصبر فيه يجوز نصبه على ان معطوق على زين ويجوز الغداء على عفظ لأن جيده زيدي محل مبتدى زيدٌ قائمٌ وعمر وإنما نصف <تصفيق> الشيء لهن فقط ولهذا يقول ابن مالك في وجائز غفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تشتكملا وجائز غفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تشتكمل إن بمجيء خبرها يعني هن زيداً هذا منصوب قائم استكملت إن جاء خضراء وعمر معطوف على زيد على نية محل ربها الأول قبل وجود إن لأن إن من النواسك دخلت على النوم تغيرته فهذا ما نقول لك وجائز معطوفا على منصوب إنه زيد بعد أن تستكمل أي بعد مجيء خبر إن وهو قائم كان المعنى وجائز الرفعك ما عطف على اسم ان بعد استكمالها بمجيء خبرها بان تكون ان زيدا قائم وامر على نيه زيد قائم وعمر يعني على النحو النحو لا اله الا الله نرجو ان زيدا قائما نرجو ان مرور لتجدديه الاسبوع الجاي على ان ترضى من الظاهره نرجو ان نول الوفايه الوفايه وليا ضمير أَنَّ زَيْدًا زَيْدًا اسمه إِنَّ مَا سُو وَأَمْ تَنَزْبِرُونَ أَذَبْ هَذَهُ الْأَرَى قَائِمٌ خَبَرٌ ايش تقولون هل يستطيع يُعْجِبُنِي إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ او لا بد من ذات هل يجوز الكسر؟ او الذات متعيّن فتح لأنها سدت مسد المصدر لأن المعنى يعجبني قيام زيد فلا يجوز أن تقول يعجبني إن زيدا فائم فإذا سدت مسد المصدر يتعين فترا لأن المعنى يعجبني قيام زيد نعم أولم يكفهم أنّا أنزلنا عليك كتابة متلى عليهم أولم ؟ إبن الإستفام المنكاري نعم إبنى أو, لم أو, أو كله كلها جميل. لم ؟ والمحل عطل أولم ؟ لم, لم ؟ حرفنا أنه في حرف جزم وقلب يكفي يكفي فعلوم مضالة مجلوم بلم ؟ معلم الجزم مجلوم بلم ؟ علامه جزم وعلامه جزمي ان شاء الله في الياء لا حذ الياء نعم حذ الياء والكشطه قبلها دليل ان نعرف من المتصل مثل مثال كشف محل الاسم المعرب نعم وانا من الفعلين مجرد علامه الجزم نعم ان انزلنا كان شبهه يشطط هنا اسمها الان لم يعلى السكون ومحلها محل نصب اشم انزل في الامات نعم مبني على الفتح محل ورافع على الياء نعم انزلنا عليه ان علم ان علم كان نار الكتاب انزلنا الكتاب نفرن به النصب وعلامه النصب نصب الفتحه الظاهره على, علي. علي, الفتح على اخره ان هنا مش تقرير نقول اذا قطعت لا بد ان تشد مسد المصدر قدها انزالنا اولئك هم انزلنا عليهم الكتاب هذا هذا <صف> <صف> <صف> كانهم التشبيه يرصب الاسم كان التشبيه هو اسم نص الاخوات ان تنسب تنسب الاسم تبعها قالها قالها هو هذا مير في محل نصب مبني على الظل مير في محل نصب اسم كان اسم كان قال مين كأنه كأنه هم. هم خبر امر ان ربوع خبر خبر خبر كان استنذرت مسيره الضوء كأنهم بيت مقلوب كأن حرف رسمين ورسم من اخوات من اخوات ان اخوان ان المتصل نبني على في محل نصب اسم كان نعم قلنا كل قلنا قلنا الاسماء نعم انه ندور بيع خبر كان نعم مرفوع على استخف مظهر على اخره اسم كان منصوب سبب نعم ما هو كانت تكون ظاهره في اخره نعم هذا الشورى يعني لكنه بسيط الرجل الكسناء ووجهه راسه لكن, لكن سدره وناس من اقوام الفؤادين كان سيد باسم متراتل والعظم لم يعرفه محل, محل, محل نص بسم لكن كشيخ الخبر لكن مرغوب قالوا يقول كافر ايا لكنتي كنت ترابا يقولوا فعل المضارع ارفعوا الالتزامات من النص والجانب ان كافر فاء المنقوعه على متوقع يا ليلى ليتن... يا ارميدا ارميدا ليلى <تصفيق> آه... اسم من هذا من هذا ينصر اسم ويرفع الخضر آه... والنون للوقاية والياء والياء وهو ضمير على السكون في محل نصب اسم لاسم ليتن... قالوا كان كان فعل ماض وتا وتا فاعل تابع التصريفي هذا لا شك رفع اسمها ترادا ترادا قدر كان منصوب المنصوب عن مشبه بحال الله ان خبر ملكه جملت كان وخبره واسمها وخبرها في محل نصب لا في محل رفع ان شاء الله هذا <تصفيق> لأن الحبيب قاعدل لأن اخواته ان ينصب الاسم حرف من خطوان ان ترى ترى حرف رجع نصب الاسم عندنا الحبيب الحبيب عشان ان منصوب قاعدل بعد خبر لان منصوب لعلم ايه دائما تاتينا حالات انهن لها حالات اخرى نخرط الكتب في الصجه في الجوري ونخرج جدولنا يتوج لا نقول شاء الله ان الله علينا انت تأتي جارا لعند الله فضلك علينا وانه من اخواتي من التي قدت تجاها حتى قدت تجاها واتينا اسدا ولو اكو لل كله ترضي راجعان من عبد الملك شنو هي توكل النشاط نعم الخبيب صلى الله عليه وسلم العدو منصوص هالكم هالك خبر, خبر لعلى منصوص قالوا انت رفضوا نعم آله نعم ألا ويشاء الله لهدى الناس جميعا أن أن حرب محفر ومحفر الله خفض لو لو حرق مكناع لوجود لا حرق شرق حرق شرق يشاء يشاء يشاء في المبارك أيه ولك يقودهم لنطبوا الجهد معرفة الله مظهر علىه الله الله الله فاعد على مظهر لهذا الناس جميعا اللهم لم مستأكيد واقعته بجاوب له نعم, نعم. هذا هذا فعلا الناس جميعا جميعا كوكيد بسأكيد. نعم هذا عن مخاطبه من عنه فهي الى ولد شاعر متفرد لا بد اي يفصل بينها وبين فعل بي عاشر لما جينا بهذا المثال لنبد ان لا بد من دخلت على ذو متفرد فايفصل بينها وبين فعلها بنص اما لو او قدس او الشيء او التم... يعني التنزيج وهم تعليم من قوله فعال علم انسى من كل مرة. ومن وكذلك النفي ومن قوله اذا لا يرون ان لا يرجعوا يبطرع ان لا يرجعوا وهذا ما نقوله المالك في الالبية وحين تخفف ان ذا شمع السكن وخبرت على الجملة ثمن فالأحسن البصل بقد أو نبي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وأما ظلنت وآخواتها فإنها تنصب المبتدى والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظلنت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيداً منطلقة وخلت عمراً شاخصاً وما أشبه ذلك كما <سؤال> روي ما <سؤال> كان الثالث من نواه من النواحي تقدم لنا كان وأخواتها وانها ترفع المبتدى على انه سلها وتنصب وخبر على انه خبر لله وتقدمت لنا ان هو على انها تنصب المبتدى على انه سلها وتنصب خبر المبتدى على... وترجع الخبر على انه خبر الله وهذه ظنه تنصب المبتدى والخبر على انه مع لها اخرها البسلس مع أنها أفعال وال... والأولى تقديم الفعل على الحرف لو كنت مثلا جرت عادة النحان أنهم يقدمون الأفعال على الحروف لأن الفعل كما تقدم بها كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بجمال والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترم بجمال فالذي معناها في نفسها مقدم على الذي معناها في غيرها كما كان المصنف في أول الرسالة فإنه قدم الأفعال على الحروف مقدم الأشماد ثم نقول لك نعم سؤالك وجيب لكن أخرها لأنها نصبت اليوزئي المتلاو الخبر ما حمد شيء بجعله على حاسب بخلاف إنا فإنا أبقى في الخبر على حلاحات فتقول جيد قائم أدخلت على إن فإنا جيدا قائم فالخبر بقي مرضوع أما بننته اشتغلت ثلاثين جميع فقل بننته جيدا قائما فلما أترت في المتلاو الخبر هذا التعليم اشتحق في هذا هو أني ولنت و أخا و تو سننا أسار القروب ونن وحاشرت و زعمت ورأيت واتحدث الله و وجدت أما جعلته في أمر الأرض لكنها من أعمال التحويل تسمى أفعال التحويل و تسمى أفعال التصوير فما بي ووجه فلو قلت ما وجه هو من أفعال الكلور مش معنى أفعال الكلور نقول لك صحيح لأن الظلم موجود العمل من جواله كله من القلب العلم تقول أنت غننته جيدا و متهما انت اتهمت بنيه كل بعيوك او القلب أقولت علمت المشألة علمتها ببيك كل العيون كل بجريك كل ببيل الأبد تأملت حتى بابك هل تقول مثلا جعنت شيء في القلب وإن كان جعنت تطلق ويراد من الحقيقي وإذن تقول أبي طالب دعوكني وزعمت انك ناصحي دعوكني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت امينا فتقول دعوكني وزعمت انك هو زعام من باب ان خبرت عندي ليس صحيح من يثقوا في صحيح لكن وكلها من أفعال قليل دعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت أنك ناصح مع أن عبرنا بزعمه ولقد صدقت أكت ذم أمينا ومن قول الشائد جعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ ميد بذيبا هذه من أفعال قليل وعالم هنا هي القلبية علمت جيدا من الملقة وكذلك رأيت القلبية أيضا فرأيت تنسي المدهولين رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثر من جنودا أما الرؤية البصرية فهذه تنسي المدهوله واحد رأيت جيدا كما أن نظن أيضا إذا كانت لذلكها إذا ظن في حالاتها تفلق ويراد بها اليقين تنشي من هذا الذين يظنون أنهم ملاقورا بهم وأنهم من متأكين ويقرب إرادة الاتهام وما هو على الغيب بيضاني أي ذو التهام وعلمته المشألة هذه تصبح الوحيد إذا كانت بمعنى عرفته لعلم عذان وظن تهمة جلد المالك لعلم عذان وظن تهمة فعضية نوائج ملتجمة كان إذا كانت ذو ما فقد قال ما لا دسن ما هو يقول لا هيا اول عالم بمعنى وكذلك حاشيته حاشيته الرجل صالح كان اشك الخبر صحيحا اصل الخبر صحيح الرجل صالح متفق وجاءه جاء الطين إبريقا الطين إبريقا مثلا اكتارا اتخذ. اكتارا زيدا صديقا زيد صديق اذن خيرت الهلال لاهئ الهلال لاهئ وجدت وجدت معبوبا وجدت المعروضة الأول محبوظة الأول محبوظة الأول الثاني هو المعروض محبوظ خلت, خلت الهلال لائحا الهلال لائح أخواتي <تصفيق> يتعلق بها أبحاث وهي مشألة التعليم ومن ثمام محمد كافل و... وهل إلغاء عملها لفواً ومعنى أم خاص بلفرة فقط وما أكد عليه تعليم النص وما هي أدوات التعليم وما معنى قول المنالك وخص بالتعليم والإلغاء ما من قبلها والأمر هب الجمع إلى آخره وما هي أدوات التعليم وكذلك مالي الأبعال اللي تنصف جراث مغاين ويأعلم وأراء إلى لدي هذا فيستغر ويكون في الضغط ليلة من عادة إن شاء الله سمع. أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذا الشرح وجدت معروضا محبوبا وذاك قرن ابن اميه ماذا دعى ولد ابن ما بين تصبر من ترهب من فصل من هذا في مدينه نكسا وجدت ان المعروف نعم معروفا محمودا نعم محمودا انصل اتخذت زيد تخفت زيداً صديقاً اتخذت زيداً صديقاً <تضميل متصل> اخترت له راعياً وترتب له التصرفات ينارض ينارض الارنال <بعيد> زائدن <زيدي> خير له منصور صديقنا <نحل> خير دين <دعم> منصور آياتك <حيط> فيك الزال اهتديت هلالا لاهئاً <إحا> اتفقنا <تضميل> فكان <متصل> بنيه على الضم لا ال ولا هنا هنا مع مجلسنا اخر من هذا الشرح باب النعت النعت تابع للمنعوت رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل وال... نعت حقيقي ونعت سببي وانفرنات الحقيقي هو الجاري على من هو له. والناس السببي واجاري على غير من هو لا فناء هو انمتن لما شب ذي بينه وبين من اوثر والناس يتبعه من امته ان كان حقيقيا في 4 من 10 وان كان سببيا في 2 من 5 ان يعني والنهة الحقيقي قلنا لك أنه هو الزار على منولى مذن زيد العاقل هذا حقيقي عمر الكاتل خالد الشاعر هذا إذا جرى على منولى إذا كان جرى على ولا هذا حقيقي فإن كان النعس جرى على غير من ولا فيسمى نعس السببي نحو قوله رحيت وجيد القالئ ما ابوه فالقالئ ما على الايه بكذا اللي جنبه هو نعس اللي جه لكن مو نعس حقيقي نعس سببي لان قلنا لك ان النعس السببي اجار على غير من هو لا فالقائم جرى على غير الشيء وهو عزوز او قلت مثلا مررت برجل قائمة العلمون فمررت بلو فائز برجل جار مجرور قائمة أمه. قائمة الناس لرجل وهم فائز وذلك لان قائمة لن تجري على من ولا على ذلك بل جرت على غير من ولا وئي فهذا واضح الهارف بين الناس الحقيقي والناس الشببي ثم إما الناس يتبع من عوته في اثنين من خمسة في أحد أوجه الإعراب التي هي الرزع والنصف والخار وفي التعريف هذا إذا كان شبن اثنين من خمشة تقول مثلا مررت بشيء برجل قائمة الأمه رجل مجرور قائمة المجرور هذا واحد رجل نكرة قائمة نكرة هذه فتبع اثنين من خمسة الخمسة يا أحد أوجه بالأعضاء بالثلاثة الثاني التعليف والتنكيف وأما إذا كان حقيقي مررت برجل عاقل أو مررت بزيد الكاتب وهو تبعى في أربعة من عشرة واحد من أوجه التعريف من أوجه العراف وهو الخضب والرضع والنصب مرتبه برجل وواحد من التعريف والتنكين مرتب رجل شاعر وواحدا من التنكين والتعنيف رجل شاعر رواعب من الإفراج والتبنية والجمع وهذا رجول مفرد وشاعر مفرد فصارت أربعة تبعى منعوته بأربعة من عشرة لأن من عشرة ثلاثة التي يعودون إراب الخضر والنصف والرغي غلاثة التعريف والتنكين هذه خمسة التعليف والتنكيل هذه خمسة التلقيف والتعليف آل شبعة الإفراد والجمع هذه عشرة هذه عشرة فبنعت الحقيقي تبع من عوثه في أربعة من عشرة مررت برجل شاعر أو مررت بزيد العاقلي نقول العاقل تبع زيد في الخط الثاني انتبع جيد في التعليق حيث العزيز ثالث انتبع جيد في الترفيز الرابع تبع جيد في الإفراد هذا منى أربعة من عشرة ثم إن العامز الناس مضرت بجين العاقل العامز العاقل هو العامز من عوثه ألا فال... لان لان النعت هو صفة للمنعوت فالعامل في المنعوت آه... والذي عامل ااا العامل في الصفة هو, الذي... هو العامل في المنعوت الموصوف في الموصوف وهو بينه وبين منعوته علاقة كما يوجب بيان ذلك التعريف والتمييز كما في والله اعلم اما الان مع مجلسنا اخر من هذا الشرح أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم البحر كبير بسم بسم مجرور على منتده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قبل بالجينا لكن وافني لديه سلام جاد السنه الله الرحمن الرحيم الرحمن صفه ان تصري الهلال لا الرحيم آه. صفه من فيضه هذه شغله حقيقتي ولا وش وشاب الحقيقه وشاب الشن ها اريه مراب شودري راجوری القائم ابوه راك خير ثاني اينه مر برنامج الانواع اينه لا تخشون لا تخشون احسنوا تشكرون راجعون الله حرط له راجل 19 بالباب ان شاء الله نعم بعد هيك مشان راك بالليالي القائم قائمين شي راك بابي بعد ما خلصت الروه يلا نجمع منها شو بده شو بده راك نعم بعده بني هذا نثار حقيقي ولا شذر ما شذر وش رابط السببين ؟ رابط السببين ما كان جاريا على غير المنفوح نعم والحقيقي ما كان جاريا على منفوح نعم قائل يوم بنعت للرجل يعني يعني الموصوف بالأذن نعم الموصوف بالأبنون يوم الرجل نعم صائد نعم نعم في شيء يتبع منه متفيد إذا كان سببين الشانيه 44 42 2 من هي الخمسه هي التعريف والتنكير و... في هذا تابع واحد من وجه الاعراب من التعريف <تسأل> <لا تصفيق> إذا ما جنّ الظلام واختلَق جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قفر؟ إذا حتى إذا ما جنّ الظلام إذا ربهم يشتغلون الظلام نار شكونا وماء زائدة جنّات المعظم إذا ما الظلام واختلَق اخترب هذا النهار اخترب هذا النهار نعم وكان النظر عم ولم تاهنت اخترب هذا النهار نعم انت انت سلام سلام جاءوا نكم جاءوا بملك اخترب نعم ولو انك يعفف ولو تا جاءوا بملك الخفافيش وما اسم المد حر رايه الذئب قد الحرب عقل ما هو بتاع ااا ثاني يعني ابدا لا خلي نفسك ابدا طب طب شو ده انت فين عشان ده و ذاهب الصفحة... الى سرق الدماء نعم مشكوره تقدير ما يقوله فيه ذهب رايد الدوله البيت ان هذا رجل استباح قوما فلما احترق لي انها بنين جاءه بنبن من دماء اشهد اشهدين أشهد. سماء واتي الارض على كل يوم وما الملك الملك نعمه لا لا كل شيء لكن اخر العزيز الحكيم ولكن فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العالم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف والآن نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه العربعة وتعالى والمعرفه تاع ال اشم المرنط كانا واه والاشم العلم كزيد كنك والمبهم كذا واه واره واوله والمحل بالالف واللام كالرضور هنا والله يرجع الى واحد من هذا فان ربكه نسبه رطبت ما هو بي نعرف أن الكلام ينقسم الى كشين نكر ونعرب فبعض من العلماء يقدم النكرة على المعرفة. كابن مالك بالعلبية وبن هشان فيقولون ان الاصل النكرة والتعريف فرع عن التنكين فالتعريف فرع عن التنكين. لها لا يقدمون النكرة على المعرفة فاذا قلت رجل بيت دار هذا أعم وأشمل من قولك الرجل البيت الدار وما أشابه ذلك لأن الاصل هو ان نكر كان يعتبي تعريف النكرة ان كل اسم شاهذه شيء وان النكر اما ان اريدا عن التنكير وهي ابواب محصوره فبلى هذا قدم التعريف قدم التنكير اما المصنف هنا واخرون قدموا المعرفه قالوا لأنها أشرف فإن المعرفة أشرف من المكرة فإذا قلت الرجل هو أشرف من رجل من ولكل وجهة أضلها والأمر بذلك المعارف أعرفها اسم الجلل أعرف المعارف اسم الجلل الله هذا أعرفها وليهذا رؤشي لواه انه قيل للشيخ لواه ما راى قال غفر الله لي قيل له بماذا قال بتاوني الله هو اعلم والمعارف <تصفيق> اعظم وهي اعرفها وابلغ هذا التعريف وهي انا المتكلم وانت المخاطب وهي إلى أخير فهي أعرض من العلم وأعرض من المرشولات وعشماء الإشارة الرمائر من حيث هي أعرض المعارف فإذا قلت أنا قائم فأنا معرفة أنت قائم معرفة هو قائم وهذه كلها والله يا ابلغ بالتعليل مما بعدها او عو... اماني العالم والان العالم انشئ لي يؤيد المشماء كج مكه ماذا هذا وما احضر تحته مسائل كبيره وهو المنفور ثم إذا دخل إذا صرنا اقترنا به ثنيا أو لقب وما معنى الثنيا وهو معنى اللقب وأيها يقدم الثنيا ما صدر بأب وعم كأبي عبد الله وأم محمد هو اللقب ما أشعر بمدع أو لنك جير العابدين وقفة وما أشباه ذلك فإذا اجتمع ثنيا وإسم فالإسم مقدم تقدموا عن كنية فتقول جاء جيد عبد الله فلا من بري أن تقول جاء أبو عبد الله جيد ولهذا يقول بمالك واشمن أتا وكنية ولقبا وأخرا ذا شواه صاحبا والأسماء المبهمة وهي أسماء الإشارة وهي فقى المرتبة بعد العلمية يعني بعد العلمية وهي هذا وهذه وهؤلاء وتلك وتي إلى غير ألفاظ اسم الإشارة فإنها معرفة جاء هذا الذي قام أبو هذا معرفة وتلك حجة, حجة, حجة معرفة جاء ذلك الرجل إلى معرفة وهكذا بقي ألفاظ أشماء رشارة وكذلك بعد الموصول جاء الذي عندك رعيت من قام يعني رعيت الذي قام ويتعلق بالموصول أبحاث بالمشبه العصيرة الموصول والجملة والآل وما أشبه ذلك والمحلا بالأله واللان مطلقا سواء كان لاشتغراق الجنش أو للأفراد من أهلك الناس الدينار والدرهم خلق الإنسان ضعيفا الرجل خير من المرأة فهذا هو آخرها في العالمية فالمقدم وأشربها الظماعث ثم العلم ثم الإشارة ثم الموسوس ثم المحلاب وما أضيف إلى واحد من هذا فإن رتبته رتبته إلا المضاف إلى الضميج فإنه في رتبة العلم فإذا كنت جاء غلام جيد غلام إيه؟ ألو ما عليك قلناها تقول نعم في أي مصدر كنت في رتبة العلم لأنه غريف إلى العلم جاء غلام جيد غلام تبع المضاف إليه وإذا قلت جاء هذا فهو في جاء غلام الذي عندك فهو في جاء غلام الرجل وفي عثبة المحلاء بالأله والله بقي المضاق إلى الضمين في أي مرتبة هل وفي رتبة لا يقول جاء غلامك أو جاء غلامك وبرك العلم او جاء او رعاك نظرت الى اخيك جيد او جاء اخوك عامر اخو المغافل الضمير هل هو في الضمير نقول نك لا ليه في عثبة الضمير في طيب إذا لو جعلنا في رتبة الضمين من جنس ما الذي أحوجنا إلى أن نقول وفي رتبة العلم يقول لو جعلنا في رتبة الضمين صار أرقى مما يلي صار جاء أقوك أرقى وأشرف من زيت ولهذا نقول إذا قلت جاء أقوك زيت يكون بدل كنت لا نعت إلا على غلطان ما يشعر نعت ما يجب يكون نعت فهل المعت ينعت عالم من علم لا لأن هذا علم ولا يجوز مثلا في غير هذا لذا يكون جائز للرجل هذا لا بشي تقول زيد فائد الرجل نأت لزيد لأنك وصلته بالردونية ولأن المحلى بالألف واللا أحط مرتب أقل من زيد لأنه مقدم عليه أما المضابل الضمير هو أرخى من العلم لكن نضر إلى أن نضوح بمرتبة العلم وما بعد يكون بدل منه ولقلت جاء أخوك زيد يأيدون بدل من من من من أخو